فإذا النجوم قمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أفقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. মুহী فجَعللناهُ فِي قَرارٍِ مكين إِلَ قَدَرٍ مَعْلون فَقَدَغن فَنحم الْ القَادِرُ وَإْلُ يَمَئِذِ للِمُكَذذِبِين أَلَم نَّجَعل الْ الأأَرضَّكِفَاتَ أَحيَأَ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 هذا يَوْمُ لَا يَطِقُون وَلَا يُؤذَنُ للَهُم فَيَعتَذِرُون وَإلُ يَمَئِذِ للِمُكَذذِبِ هذاَا يَْم فَصْلِ جَمَعناكُمْ وَأَوَّل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 শ্রোহণী বিদলিক মুজিমো